من الخل ودوري فيلتقي الأصال دوماً ويشق في لحظة الحزن أبكي أحتاج صاحبي لأحكي قد ساءت الأمور والأرض لا تدور لو أنهم يسمعون لو الأطفال دوما ويشق الخرم دوما